المثلة اختلف فيها أهل العلم فالمشهور عند المالكية أن المصلي ينظر في لقاء وجهه وعند الإمام أحمد أنه ينظر إلى موضع ستوله وهو مذهب الشافر وعبي حنيف وستدلوا لذلك بأثر مرسل عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطاعد رأسا وينظر إلى موضع سجوده وقال بعض العلماء إن الإمام والمنفرد ينظر إلى موضع السجود وأما المأمون فينظر إلى إمامه ينظر إلى إمامه واستدل لذلك بأحده في, في البخار وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى صلاة الكسوف وأخبر أصحابه بأنه عذبت عليه جنة وعذبت عليه النار قال لهم وذلك حين رأيتموني تقدمت وتأخرت وهذا بيعاد أنهم يرونه ومنها أنه لما صنع له المنبر قام يصلي عليه فكان يقوم ويركى ويرفع فإذا أراد السجود نزل وقال فعلت هذا إساء مولى ولتعلموا صلاة وهذا على أنهم يعلم ومنها أيضا أنهم لما أخبروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة السر قيل لهم بما تعرفون ذلك قالوا بالضراب لحيته وهذه كلها في الصحيح فهذا دليل على أن المأمون ينظر إلى إمام ولأنه أبلغ في الاهتمام به أبلغ في الاعتمام به لأن الإمام قد يقوم وقد يجلس ساهل مثلا فإذا كان المأمون ينظر إلى الإمام كان ذلك أبلغ في الاختداء به أم أما الإمام والمنفرد فإنهما ينظران إلى موضع السجود وهذا القول لا بعس به ولا سيما إذا كان المهموم محتاجا إلى ذلك كما لو كان لا يسمع مثلا لا يسمع ويريد أن ينظر إلى الإمام يقتدي به أو من هذا، نعم إذا كان بعيد يقتدي به، هنا يلاحظ له، هنا يحتاج الارتفاع ولا بدون ارتفاع. واستثنى بعض العلماء الذين يقولون إنه ينظر إلى موقع السجود، استثنوا من ذلك إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى إشارتي. بقول. الزبير أو الزبير نسيت كان لا يتجاوز أو لا يجاوز بصره إشارته لأن تشهد عند الإشارة تنظر إلى الأصف ومنها مما يستثنى من ذلك عند بعضهم إذا كنت في المسجد الحرام يمكنه مشاهدة فابه فإنك تنظر إلى الكعبة ومنها إذا كنت في خوف حولك العدو فإنك تنظر إلى جهة العدو فهذه المسائل الثلاثة تستثنى نقول أما موضوع استثناء التشهد أو رفع الأصل عند التشهد فهذا قد ورد به الحديث فهو مستقيم. وأما إذا كانت الكعبة أمامك فلا وجه لكم. لا وجه لكونك تشاهد الكعبة. لا سيما أن الإنسان إذا شاهد الكعبة والناس يقفون حولها، نعم قد يحصل إنشغال. وأما إذا كان في خوف، فإن هذا داخل في قوله تعالى: وخذوا حذركم. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث طريعة فكان ينظر نحو الشعر هل جاء الطريعة أملا؟ فهذا دليل على ينظر في حال خوف إلى ما يبتقي به هذا الخوف ولا حرج عليه. صلاة الصعود. ها؟ صلاة الصعود إذا سكدوا سهل القول ما يطالعونا إلا وش ما فين الله هذا واضح. طيب وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام من فوائد من فوائد الآية عظمت هذا المسجد عظمت هذا المسجد لوصفه بالحرام أيد الح للحرمة ولهذا كان من يدخله آمناً. وكان من يدخله يشرع له أن يأفي بنصيبه إما واجبا وإما استحبابا نعم بخلاف بخلاف غيره ولهذا كل شيء فيه آمن كل ما فيه حياة فهو آمن حتى الجماد أوله لا ان شاء الشجر, الشجر الشجر آمن ما يجوز قطعه بالنسبه حرام ها اي هو حي, حي. ولهذا لو يبس الشجر ما نعم جازك, جازك. ومنها وجوب الاتجاه الى القبلة في اي مكان كان كان من بر أو بحر أو جو لقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم ويس ويسقط الاستقبال في مواضع منها كما مر علينا نعم مم. يسقط الاستقبال قبلك في مواضع نعم في صلاة تنفقل نعم تنفقل في سلاح نعم حيث كان واشه الواحد والثاني عند فوق الشديد عند فوق الشديد إذا كان لا يمكن استقرار قدم والثالث اذا اذا صار ما ادري الكم لا انا راح ذكرها ذكرها لا مكان مريم يعني عند العقد عند العقد عند العزة عن استخدار القبلة لمرض أو صلب لو صلي براية القبلة أو نحو ذلك طيب والموضع الرابع هل يمكن أن نتعله من هذه المواضع إذا اشتبهت عليه القبلة ولا ما يمكن ما يمكن لأنه معمور يشهد معمور يشهد لكن لو أخطأ فهو معدوح وإلا فإنه لابد أن يكون حين الصلاة يرى أنها أنما تجها إليه. ما هو الصلاة؟ طيب عليكم إذا فالاشتباه ما فالاشتباه ما يثبت. الاشتباه ما يثبت لأن حقيقة الأمر أنه ما يجوز يصلي إلا وهو يعتقد أنه إلى القبلة في خلاف الذي ذكرناه قبل قليل. العاجز يعرف أن القبلة خلفه. يصلي إلى غير القبلة. ويعني وكذلك في شدة الخوف. لتقرير ان في السفر ما؟ شدة ما شدة نعم شدة الخوف نعم اكبر ع شدة ها نعم في خوف ماخذ العجز لا ما ماخذ العجز لأنه قادر يستطيع لكن خائف يستطيع أن يتجه ويقبل لكن يخاف على نفسه العاجز ما يقدر يتحرك مثلا <تصفيق> ما يقدر يتجه طيب اذا ثلاثه شياط السفر ومن فوائد الآيات أنه أن الشرع يلاحظ اتحاد المسلمين في اتجاههم البدني، كما يلاحظ اتحادهم في اتجاههم القلبي الفكري. ينقل حيثما كنتم فوالله جاكم قبلها. الآن المسلمين في أقطاب الدنيا كلها. كلهم متجهون إلى إلى قبة واحدة. هذا توحيد ولا لا. توحيد. ولا سيما أنهم يتجهون هذا الاتجاه ويتحدون هذا الاتحاد في أعظم مشعر عملي أو في أعظم فريضة عملية وهي الصلاة. يدل هذا على أن الشرع يراعي مراعاة تامة توحيد المسلمين في دينهم توحيدهم في, التج في الاتجاه البدني وكذلك في الاتجاه القلبي الفكري وأنا عدلت عن كلمة الروح لأني ما أعتبرها. نعم، لأنه لا ينفر لأنه روحي جسمي الروح والجسم شيء واحد نعم. وتطهير الروح هو تطهير الجسم وهذه كلمة الروح جاءت فيما يظهر من النصارى ولهذا ما تجدها إلا في عبارات المتأخرين الذين تأثروا في الثقافة الغربية تجدها غالب في كلام العلماء الثابتين دائما يقولون الجسم والقلب كما قال الله تعالى في قلوبهم مرض فجعل الشيء معلقا بالقلب نعم ما هذا اللي هم يعنون يعني بالروح ما يتعلق بالعبادات ما يتعلق بالبدن فهو في روح فهو من الروح والحقيقة أن العبادات مصلحة للبدن وللروح جميعا والروح من البدن والبدن منه نعم ومن فوائد الآية عناد ال... اليهود والنصارى بيان عناد اليهود والنصارى لقوله وإن الذين أوتوا كتابا لا يعلمون عنه حق من ربه ولكن مع ذلك والعياب بالله سنعوا على النبي عليه الصلاة والسلام فشنيعا عظيما نعم ومن فوائد الآية أن ما كان من عند الله فهو حق بقول أنه الحق مضاغا إلى من إلى الله من ربهم ومنها أن هؤلاء المعاندين من الكتاب يعاندون مع علمهم التام ومع إصرارهم بروبوية الله وكان عليهم هنا يكونون قد أقروا بروبوية الله لهم وعلموا الحق كان عليهم أن ينقادوا لهم وأن يكونوا أولى الناس باتباعه لأن عندهم علم بذلك ومنها انتفاء غفلة الله عز وجل عن أعمالهم نعم المتضمن لكمال علمه وإحاطته بهم ما يكفي أن نقول انتفاء الغفلة فقط بل نقول المتضمن لكمال العلم والإحاطة لقوله تعالى وَمَا اللَّهُ بِغَاطِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ومنها صحة تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية لأن لمعنى هنا سلبية فالصفات المنفية بأي أداة من أداة النفي سواء ما أو ليس أو لا أو غير أو ما أشفى ذلك فإنها من الصفات السلبية وقال مر علينا أن الله لا ينفي عن نفسه إلا ما هو نقص وأن كل نفين فهو متضمن لكمال ضده لأنه لكمال ضده انتفى عنه هذا الشيء لتمام علمه وإحاطته انتفى عنه الغفلة طيب ومنها تهديد هؤلاء المعاندين الذين أوتوا الكتاب وعلم الحق لأن قولا من الله أظنهن ما يعملون هذا فيه تهديد واضح ثم قال تعالى ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك وما أنت بتابع قبلكهم وما بعضهم بتابع قبلاة بعض طيب انا بس انا توك توك بس ما كان عارف يوقف من هون هنا علي امر حديث طيب لا باقي شيء من لكن استفادة فات الكتب السابقة التي كانت من الرسالة. هنا قالوا ولئن أتيت الذين أوثوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلك من فائد هذه الآية الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدات الخلق لأن قوله ولئن أتيتهم بكل آية تلي على أنه كان عليه الصلاة والسلام يعرض الآيات ويغين الحقائق، ولكن لا ينتفعون، ومنها ثوة عناد هؤلاء الذين أموث الكتاب، وأنه مهما أموث من الآيات، لأنهم لم ينصاعوا لها ولا ينتبئوها، ومن فوائد الآية. وجوب الانتياد للحق إذا ظهرت آياته لأن هذه الآية سيقات مساقة الزم فدل هذا على على وجوب اتباع الحق إذا تبينت الآيات ومنها دم بعض المتعصبين في تقليدهم نعم؟ كيف ذلك لأن من المتعصبين لمذاهبهم من إذا أوتوا بكل آية ما تبعوه وإذا أتيتهم بكلام من كلام مشاعرهم قالوا على السمع والطاعة ولهذا كان شيخ الاسلام رحمه الله في الفتوى الحموية أكثر النقول عن العلماء من الأشاعر وغيره وقال إنه ليس كل من نقل قوله فإننا نقول به ولكن لما كان بعض الطوائف متحولا إلى إمام أو مذهب صار لو أُتى بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم وهذا من الدعاية بالحكمة من الدعاية بالحكمة إن الإنسان يقنع الإنسان يقوده المعارض بما لا بما يمكنه نفيه نفيه ومعارضته إذا أتى إليه بشيء من كلام مقلده نعم وما يمكن أن يحيد عنه هؤلاء المتعصبون للمذاهب إذا قلنا لهم هذا الإمام الشافعي الإمام مالك الإمام أحمد الإمام بحنيب كلهم ينكرون تقليدهم مع مخالفة الكتاب والسنة ويقولون اضربوا بأقوالنا على الحق نعم ورهم عبارات في هذا المعنى كثيرة إذا كانوا هم يقولون هكذا فهل الذين يتعصبون لهم نعم خلافة الدليل هل هم مقلدون لهم حقيقة كل ما هم ما ما ما قلدونهم حقيقة لو قلدوهم حقيقة لكانوا إذا تبين لهم الدليل أخذوا بهم به. لكنهم ما قلتوهم حقيقة بل تعصب تعصبوا تعصبا لا يحمدون عليه ما دام قام التليل أما إذا لم يقم التليل عند الإنسان سواء كان من من يطلب التليل ويستطيع أن يعرف الحكم بالأدلة فهذا على كل حال إذا قلت من يرى أنه أقرب إلى الحق أما مع وضوح الدليل وبيان فإن التقليد حرام ولهذا يقول شيخ الإسلامي ابن ثمية رحمه الله إن التقليد بمنزلة أكل الميتة متى يحل؟ للضرورة يحل للضرورة أما مع وجود لحم المذكة فلا تأكل الميتة مع وجود الدليل من يكتابه السنة وتبينه للإنسان فإنه لا يحل له أن يقلبه ولهذا ما أ... ما أمر الله بسؤال أهل العلم إلا عند... عند عدم العلم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبع فقال إذا كنا نعلم بالبينات والزبع فلا نسألهم نأخذهم من البينات والزبع ومنها من فوائد الآية استحالك أن يتبع المسلم أحدا من اليهود والنصارى وما أنت بتابع قبلته وجل استحالح أن الجملة هنا جاءت بالإسمية وما أنت بتابع قبلته فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع أعداء الله وأن يأخذ بآرائهم وأفكارهم وابتجاهاتهم وقد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك غاية الحماية حيث قال من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم حتى نحذر ونبعد عن التشبه بأداء الله والتقليد لهم سواء في أمور العبادة أو في أمور العادة لأن التشبه بين حرام وقد يؤدي إلى الكفر والشرك ولعب بالله. فالمهم أن قوله وما أنت بتابعين قبلتهم من يستفاد منه أن المؤمن لا يمكن أن يتابع هؤلاء في دينهم، نعم. ومن فوائد الآية أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضا بل يرلل بعضهم بعضا اليهود يرون الكوفة يرئون النصارى غير مسلمين، والنصارى يرون اليهود غير مسلمين أيضاً. كل منهم يضلّ الآخر، لكنهم على الإسلام يد واحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعضهم على السمة الواحدة، يعني كلهم على الإسلام، وهم فيما بينهم أيضاً يضلّ بعضهم بعض. كل واحد منهم يرى أن الآخر ليس على من له ومن فوائد الآية أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى لا للهدى ولين اتبعت أهواءهم ومنها أيضا أنهم ليسوا على هدى يهود والنصارى حيث جعل الله تعالى ما هم عليه هوى وليس بهدى ومن فوائد الآية أن الإنسان لا يؤاخذ بالأمر بالمخالفة إلا بعد قيام الفجة عليه لقوله من بعد ما جاءك من العلم الإنسان قد يتابع غيره جهلا فلا يؤاخذ به وإن كان يسمى ظالا لكنه ليس بظالم ما يتحقق الظلم إلا من عرف الحق وخالفه أما من جهل الحق ولم يوثق له فليقال إنه ضال. لكن لا يقال إنه ظالم لأنه لم يتعمد المخالفة ومن فوائد الآية بيان أن العلم حقيقة هو العلم الشريعة. من بعد ما جاءك من العلم أتى بألف المفيدة للكمال من العلم ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم شيء شيء بالشريعة ولذلك نحن نقول إن عصر النبوة هو عصر العلم وليس عصرنا الآن هو عصر العلم عصرنا حقيقة هو عصر الجهل عصر الجهل بالله وفي شرياته أما هو أنه علم بالدنيا ما هو علم لأن هذا علم هل يبقى العلم هذا؟ يزور بزوال الدنيا ما يبقى لكن العلم بالشريعة يبقى لأنه هو الطريق والوسيلة إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى ذلك رامة ذلك رامة فهو العلم الحقيقي الباقي، ولهذا قال من بعد ما جاءك من العلم كثيرا ما نسمع من يلهث يقول هذا عصر العلم عصر التقدم، وبعضهم يقول عصر النور أيضاً يبالغ، نعم هذا هذا خطأ، نعم يقول عصر العلم يجب أن يقيد، يجب أن يقيد لا بس الناس الآن عندهم من علوم المادة ما ليس عنده من قبضة. لكن أن نقول العلم له محل الثنى العلم عند الإطلاق والعلم الشرع من بعد ما جاءك من العلم و... ومنها أيضا من, من رائد الآية أن الظلم والعدل وغير ذلك مقرون بالأعمال لا بالأشخاص بمعنى ليس بين الله تعالى وبين أحد من الخلق شيء يحابيه ويراعيه به كل من خالفه فهو ظالم كل من خالفه فهو ظالم ما نقول مثل هذا قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم فتكفر سيئاته لقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام أو نقول هذا إنسان من قريش من سلالة الأشراف نعم من سلالة بن هاشم تكفر عنه سيئاته إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له لَإِنِ لا اتْتَبَاتَ هَوَأَهُ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ فَمَا في من دُونَ الرسول صلى الله عليه وسلم إلسى كذلك يعني ما هنا أحد يحابى من قبل الله عز وجل من أجل نسبه أو حسبه أوجاهه بين الناس لا إن أكرمكم عند الله أتقاف ومن فوائد الآية جواز التعليق على شرط لا يتحق ولين تبت أهواءهم من بعد مجاك النعلم هذا أمر معلق لكنه متعلق ما يمكن لا يمكن أن لا يمكن أن يقف لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له به وما ينطق عن الهوى فالذي لا ينطق عن الهوى لا يمكن أن يفعل عن الهوى إذا كان النطق لا ينطق به عن الهوى فالعمل كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتبع أهواء ومن فوائد الآية تحذير الأمة من اتباع اهواء قدر الممين وجه ذلك اذا كان هذا الوصف يكون للرسول عليه الصلاة والسلام لو اتبع اهواءهم ها فالذي دونه من باب اولى فهذا فيه التحذير ان نحذر غاية الحذر من اتباع اهواء عدائي اهواء اعداء الله وليس أننا نوقظ الأمة مما وقعت فيه الآن من اتباع أهواء عدائي الله من هذا هو الظلم والظلم ظلمات في يوم القيامة والظلم مرتع مفتضيه وخيم حتى يكون الناس اتباعهم لأي شيء للهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى ولا قد جاءهم من ربهم ثم قال تعالى أنا اللي نعم نعم أقول إن أنا من اللي نعم نعم الواحد نعم قلت ان الله لا اله الله الله لا نعم لكننا نعاملهم معاملة المشرك بالنسبة لعدم الصلاة عليهم مثلا أو عدم تفنهم في خبر المسلمين وما أشبه ذلك لأن ظاهرهم الآن ظاهر فعلا الشكل لكن عند الله ما نتزم بأنه في النار قد تكون مقامة ليم الحجة ثم إن هذا حقيقة بالنسبة للبلاد الإسلامية القريبة هذا شيء في ظني أنه فرض مستحيل. مسألة فرضية لأن عندهم من يقول أن هذا الشرك يسمعون من يقول هذا الشيء ما تخذو الأرض من عالم يبين الحق مثلا ننطلق في هذه البلاد العربية التي فيها الآن الخفور تعبر نجون الله يعني أتظنون أنه ليس فيهم عالم يهديهم للحق في في يبين لهم من هذا الغرق وأن هذا حرام وأن هذا الشرك كفر لكن هم مصرهم لأن لهم أناس يقلدونهم بيرونهم وليع الحق نعم يحصى محبيت لذي يقولنا أن هذا مستحيل من أن أحمد رسوله ولما اكتبعت الله نعم منذ الموجه للمشاه لا معين الخطر صريح ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لإن أشركت فيحبطن عمره ولفقن مخاصر أوحي إليك وإلى الذين من قبلك صريح وكذا ووقلنا في أثناء التفسير إن التعليق قل إن ما جعل الوقوع والإن كان للرحمن ولدٌ فأنا والعبدي هذا ما هو مموم. ما. هذه الأفضلية. إيه بس بالنسبة لل بالنسبة لله عند الله لا. ما ما يدفعهم هذا؟ مش مقتضى. مقتضى. مقتضى أنهم أنهم أشتق الناس جنساً. يعني جنس بني آدم الناس معادن فالجنس جنس بني هاشم ثم جنس قريش ثم جنس آل العرب أفضل من غيره. اعتبار الجنس. ما بيصير اختبار اختبار لا لا قد يكون الثواب. قد يكون الثواب أكثر وقد يكون أقل حسب ما في ما في قلب الإنسان من الإيمان ولهذا لو يجي ناس من بني هاشم بعد الصحابة نقول ما بلغ أحدهم لو أن فرق مثل أحدهم ما بلغمت أحدهم ولا نصيف ولو كان من بني هاشم يستفيدون يستفيدون قال رسول خياركم للسام خياركم الجاهلية يستفيدون بأنهم إذا كانوا في التقوى مع غيرهم سواء فهم مقدمون هم مقدمون في الأحكام أما عند الله رجالهم عند الله فالله والله, والله عالم أنه يقول لهم في ذلك الشرع لكن المؤمن ما غير المؤمن ما يستفيد من قرب إلى الرسول الله السلام ذكر تدفع ذكر ذكر ذكر نعم صحيح اللي ما يستطيع السبيل سبيل إلى العلم للشيء يقرن ما هو السؤال ما السؤال السؤال لما عليه أن يسأل ايه هو وهذا هو ما هو يسأل اللي بيقلد يسأل اللي بيقلد حتى الآن الإنسان الذي يمكنه معرفة الحق بدليله من طلب العلم. أحيانا تأتيهم مسائل ما ف... ما, ما يستطيعون أنهم يصلون إلى التليف ما يستطيعون ف... فما هو فرض تجي مسائل تتطلب العجلة وعدم التأني يعني تتطلب الحكم الفوري وأنت الإنسان ما عندك أدل الله الآن والبحث عن هذه الأدلة قد يكون صعبا بحيث تقوط المسألة قبل البدء في الحكم فيها فماذا نصنع هنا إذن؟ أجل قبيل نعم يعني ان نشوف نشوف عدد الناس إلى الى الصواب يظننا ونقصد نعم نشوف ها... هذا الموضوع نعم هذا الموضوع جو هذا التحديد للمبالغة في التحديد ولهذا اكد بالحقيقه مو بس باني ولا أقسم بالقسم القسم ولا ان تتبع فاصره جملة كلها مؤكدة بالقسم ثم جواب القسم مؤكد لان ولا نعم بالقسم القلب هي نفس القلب الروح ليست نفس هي القلب لا الروح هي <تصفيق> <تصفيق> <الذي> بها النفس التي بها احياج الجسم التي بها حياته الجسد. فكل ما به الحياة فهو روح كل ما به الحياة فهو روح ولهذا قال الله قال الله تعالى في القرآن وَكَذَلِكَ أُرْحَيْنَ إِلَيْكَ روحا من أمرنا روحا من أمرنا فسمى الله القرآن روحا لأن به الحياة نعم قلب يكون في الحياة قلب قلب يكون في الحياة والرقبة تكون فيها حياة أيضا لا بع لا لو خفت على رقبة ما بقي له حياة لا بحياة يعني كل ما يصور ما ما اسمه أنا ما عارف أنه تكون يروح ما أعرف أنه يا شيخ ما, ما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجسد مضغ إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد, فسد الجسد ثم على أولى القلب شيخ نعم في ألا هذا صحيح لأن نفسك اللي في جسمك تعرف نفس الرجل الآخر من الناس بمجرد ما ما تقابله تعرفه نعم وبمجرد ما ت ما ما تشاهدوه تُنكره أهل الفس إذا رأوا الفاسق ألفه نقوسًا وإذا رأوا أهل الخير نكرتهم وكذلك أهل أهل الخير مع أهل البسر فهذا ما نقول جند مجدد الذين آفيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليفتمون الحق وهم يعلمون هذا عود على حال أو على بيان حال الليهود والنصار هل عنادهم عن جهل للرسول صلى الله عليه وسلم لا يستفاد به قوة الإنكار عليهم لأنهم كانوا يعاندون عن علم ومن فوائد الآية أن, أن نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة في الرسالات السابقة لقوله يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ومن فوائد الآية بيان أن تعلق الإنسان بالابن أقوى من تعلقه بالبنت. لقوله كما يعرفون أبناءهم فهو, ي... فهو يعرف من ابنه أكثر مما يعرف من ابنه به الله تلطف الله من اكتباه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ظالم هذه بيناها في التفسير إنك إذا لمن الظالمين ولم يقول إنك ظالم إن هذه العبارة لا. إنك إذا لمن الظالمين أرق من قوله إنك ظالم ولكرنا شاهدا بينا لذلك في تلطف من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبس الله غير بعدي عبس وتولى أن جاء هد أعمى وما يدريك ولم يقول عبست وتوليت لنا الذين مبتدا <تحيني> <تحيني> منها؟ بيه؟ بيه؟ إذن... <تحيني> نبدأ بالذي <تحيني> قال تعالى: أجلنا قس فيها، هذا الماضي. قولوا تعالى: الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. ما معنى خون آتيناه؟ الجاد. ما معنى آتيناهم؟ أعطيناهم أعطيناهم كم تنصل من المقول؟ أين المقول الأول؟ الأول الضمين الثاني الكتاب الكتاب أين خبر المبتلى؟ الذين آتيناه؟ لأن الذين مبتلى، فأين خبرهم؟ يعرفون يعرفونه. حسن. الضمير في قوله يعرفونه يا عبد الرحمن يعود إلى من؟ يعود إلى الذين مبتلى. الضمير في يعرفونه أله؟ يعرفون الرسول. حسن. <تصفيق> يعرفون الذين آتيناه الكتابة. يعرفونهم ألها تعود على من؟ الله صلى الله عليه وسلم على محمد على النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب فيه إشكال لم, ي... لم يستقرح ذكره مش اشكال ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم لا لكنه معروف هذه الشيء ها ما تمام ا مذكور ما في آه... كتاب الصالح الرقين احنا كلامنا على السياق اللي معنى الان سياق القران ما في ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حتى انا اقول ضميره عليه مطران، ها؟ بيتام للصقلدة. أوه، أوه، بيتام للأمة. إيه. ممعيني. نعم. هذا معلوم من السياق، وقد نقول انه إنه سبق. ويكون ويكون رسول علّكم شهيداً. نعم. وما جعلنا قبل ثلاثة أمم أنت عليها إلا نتبع من يتلا نعلمها. وما نتبعها. يتبع الرسول، ها؟ وما نتبعه. وما أنت, انت بتامين قبلتهم؟ نعم. وقال يا سيف وان الضمير يعود اقرب مذكور اقرب مذكور الكتاب ما يعرفون الكتاب وش الفائد من المعرفة الكتاب الحق. يعرفون الكتاب حق الكتاب القرآن الذين اتيناهم الكتاب عن الليهود والنصار بني اسرائيل يعرفون محمدا كما يعرفون ابنائهم طيب لماذا خص الأبناء خليفة؟ لماذا خص الأبناء دون البنات؟ كما أعرف هنا أبناء هم؟ ها؟ ذكرناها بالتحسير نعم يعني يكون يعرف معرفة ابناءهم؟ أشد من معرفتي بناعين؟ لشد جديد عنايتهم به هل أفضل بهم أفضل هذا قول هم؟ هل الثاني؟ أفضل نعم يقول أنه باب التغيير هم؟ تغيير لا ما فيها اللي ما فيها اللي حال لكن لعله يريد أن يكون كابن جندي في كل مساءة قولة ما فيها اللي هذه خص الأبناء بالذكر لتعلق النفس بهم أكثر من تعلقها بالبنات فيكون معرفة الإنسان أكثر من معرفة البنات نعم قوله وهم يعلمون ما موضع جملة جراسل من العراب موضع انجله من العراب الله مهدنا سيبون أو سيبين صب على الحال الحال منين يعلمون بسمك علينا الكافة ولينا قال يا كتاب مو وين انت عند صاحب الحال نص عليه المدينه اول واخر كان كان طيب لماذا قيد كتمانهم بالعلم ليش قيدها بالعلم الحق وهم علم ومن النصارى النجاشي النجاشي النجاشي والنجاشي ورقة لا من العرب لكنه تنصار طيب قوله تعالى الحق من ربك فلا تكون من المشركين هذا قرانة صحيح هذا المفدى هذا المفدى طيب قال الله تعالى الحق من ربك الحق مهتدى ومن ربك خبره نعم وهنا الجملة لتقرير ما سبق يعني أن الحق ثابت وحاصل من ربك وقيل إن الحق خبر مهتدى المحلول التقدير هذا الحق من ربك هذا الحق من ربك فيكون في هذا تقوية للرسول تقوية للرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم لما كتموا الحق لا تكون مريثا منه لأن الإنسان بشر فقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنكر هؤلاء الذين أتت كتاب أنكر الحق قد يعثر الإنسان شيء من شبهه وإن كان بعيدا فبين أن ما جاء به هو الحق قال الحق من ربك وهنا أربويا خاصة العامة خاصة لأن الله سبحانه وتعالى رب العالمين لكن أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن المقام يقتضيه حيث هو مقام التثبيت والمس فلولا أن الله ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام لكان كما قال الله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد تكت تركم إليهم شيئا قليلا إذا فالربوبية هنا خاص، وجاءت على وجه الخصوص لأن المقام يقتضي ذلك ومن هو الرب هو الخالق المالك المدبر. هو الذي خلق الخلق كله وهو مالك الخلق كله وهو المدبر للخلق كله سبحانه وتعالى وقوله فلا تكونن بنا لا ناهية والفعل بعدها مبني على الضم في محل جزم وإنما أقص مبني على الفتح في محل جزم فلا تكونن وإنما على الفتح لاتصاله بنون التوكيد لأن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد صار مبنيا على الفتح دائما يقول فلا تكونن الخطاب لمن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا النهي لا يقتضي أن يقع منه الامتراب كما أنه كما أن الشر لا يقتضي أن يقع منه فقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقعون أكتب من قبلك ما نقول إن هذا التعليق يدل على وقوع الشك من الرسول عليه الصلاة والسلام بل ولعت على جوازه فإن الشرط قد يعلق بما لا يمكن يقوله فرأيتم قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين هل يمكن هذا؟ لا يمكن مستحيل هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الامتراء وليس يعني ذلك أنه يمكن أن يقع منه بل نهاه ليستمر على انتفاء الامتراء عنه. كما أن الأمر بالإيمان للمؤمن ليس معناه تجديد الإيمان والمناهج الاستمرار عليه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن المعلوم الإيمان ما يتم إلا بهذا وقد تم من قبل لكن مرات الثبوت عليه والاستمرار عليه هنا أنه فلا تكونن من المنترين المراد الاستمرار على عدم امترائه الاستمرار على عدم امترائه لا ان هذا الامر وقع منه نعم وقوله من المنترين ما معنى الامتراء الشك معناه الشك في الامر الواقع فما دام ان الحق من الله فانه يجب ان يؤمن الإنسان به وعن لا يلحقه في ذلك شق ولا ميريا، وقوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الجملة لكل وجهة مبتدا وخبر، لكن الخبر مقدم على المبتدا. أين الخبر؟ ناس. ولكل هذا الخبر لكل. والمبتداء وجه وقوله هو موليها فيها قراءتان هو موليها والقراءة الثانية هو مولاها فتح مولاها بالفتح أما على القراءة الأولى هو موليها فالمعنى هو مستقبلها كما في قوله فولي وجهك شطرنة الحرام وأما على قراءة الفتح الفتح وموالها أي هو مأمور بأن يستقبلها موالها شرعا أي قد أمر بأن يتواله ويستقبله وقوله لكل وجهة الوجه والوجه والجهة معناها واحد على لكل من من الناس جهة يتولّاه، وهل المراد الفئة الحسية أو الجهة المعنوية أو يشمل الأمراء؟ يشمل الأمراء. ما ما ما يمكن يتفق الناس على وجهة واحدة؟ كل له وجهة اليهود لهم وجهة والنصارى لهم وجهة. والبوذيون لهم وجهة والمشتتون لهم وجهة والشيوعيون لهم وجهة والمسلمون لهم وجهة مولى كل واحد له وجهه مولاه من قبل الله شرعا أو قدرا وشرعا نعم أو قدرا فقط فالوجهة التي يتبعونها المشتتون واليهود والنصارى وما شبه ذلك هذه وجهة قدرية وجهة قدرية أما شرعية ما جعلها الله لك لأن الله ما شرع الكفر أبدا ولا شرع شيئا من قدر الكفر ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصينة ولا حام وقوله هو مولاها أو هو موليها الجنلة في محل رفع صفة لي إيش؟ لوجهه وليس هذا المعنى أو ليس ليس مراد بهذه الجملة تقرير ما عليه أهل الكفر من الكفر ولكن بيان أنه لا ينبغي لكم أيها المسلمون أن تقولوا لما لماذا انفردنا عن غيرنا في هذه القبلة لأن لكل أحد وجهة وجهدا والله الله إياه وقوله فاستبقوا الخيرات استبقوا من السب أمر من السب لكن الاستباق يدل على الافتعال يعني على سدود السباق من اثنين أي ليس بعضهم بعضا وقولها الخيرات كان مقترى <تصفيق> العامل استبقوا أن تجرب إلى كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة وكما في قوله سابق إلى مغفرة لكن هنا عديت بنفسها تبقوا الخيرات لأجل أن يتضمن الفعل تبقوا فعلا متعديا بنفسه المعنى تفعل الخيرات متسابقين إليها تفعل الخيرات متسابقين إليها كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخيرات رمين النطبخ هذي استبقوا الخيرات كان مقتضاء الاستباق أن يتعدى بإلى فاستبقوا إلى الدليل إن هذا مقتضاء قوله سابقوا إلى ما غفر في النظر لكن هنا تعدى الفعل بنفسه إلى الخيرات <تصفيق> الجواب لأنه ضمن معنى فعل يتعدى بنفسه والمعنى افعل الخيرات أخيرات متسابقين إليها وهذا هو فائدة التغنى فائدة تضمين الفعل فعلا آخر لأجل أن ندل لأجل أن ندل التغنين على معنى الفعل المضمن معنى الفعل المضمن ومعنى الفعل المضمن فيه عرفتم استبقوا الآن تضمنت ثم ما هما الفعل واستق إليه الفعل واستق إليه نعم عين يشرب بها عباد الله قلنا إن يشرب مضمنة معنى يروح فعلى هذا تدل يشرب على على معنى إيه؟ الشرب مع الذي في خلاف ما لو قال يشرب منها فإنها قد لا تدل على الذي نعم وقوله فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا أينما تكون يأتي الله أينما تكون يأتي الله أينما هذه أين شرفية ماء زائدة للتوكيد وتكون فعل الشرف مجزومًا ا في اسمين ها في حذف النون والواو لا. فاعل لان كان هنا تاء اولى وليس قصة يعني أينما فوجدوا يأتي بكم الله يأتي لماذا لم يقل يا غانم ياتي بالياء لا لا لا ت لا تهز الرأس، ها؟ حدرك النساء. لماذا لم يقول جاء في؟ لأن جواب الشرط جواب الشرط يقول مذوما، فهي مذومة بحذف الياء والكسرة قبل عادلين عليه. أينما تكون في بر أو بحر أو جو، فإن الله يأتي بكم جميعا. متى يأتي بهم يوم القيام يحصل الله تعالى الأولين والآخرين في مقام واحد قال الله تبارك وتعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الأولين منذ خلق الله الكون إلى أن ينتهي يجمعهم من الله تبارك وتعالى في هذا اليوم إلى ميقات يوم معلوم ويحاسبهم سبحانه وتعالى وقولها إنما تكون يأتي بكم الله حتى لو كانوا في الجو تصورها على تصورها على تصور نعم تصورها على غير تصورها الجو هذا الجو؟ يقولون إيش يقولون, يقولون, يقولون, يقولون, يقولون, يقولون بأن الإنسان إذا سقط على مستوى جاذبية، كان معلق في الجو. لازم لا ينزل الأرض ولا يس. لكن هل يموت في هذا المكان؟ ما في هواء. يعني هل يموت؟ يموت, هل يموت؟, يموت. بقي حياً حياً حياً. لكن أطوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون, تخرجون. تقديم المعمور هنا المعروف انه يدل على الحصر تظاهره انه لا يموت الانسان الا في الارض وانه ما يمكن موت احري معلقا في الهواء ولا... ولا بد ان يرجع حديث رجل الذي قال جاء الله حديث رجل الذي قال جاء هذا قال اذوني في اليمن ترغوا في البحر البحر من, من الأرض الجو موضوع يولي ها؟ موضوع ايه يكون في الأرض نفسه ينزل بس مشكلتنا الآن لو ماتوا في الفوق في ها؟ جمع يرجع جمع للأرض هذا هو الضار هاينما تكون يأتي بكم الله يا ها؟ نعم هذا ما أصير. ولكن القمر سبع نعم. القمر ما يكواتل نعم لا لا. الكلام هذا. القمر القمر والأرض نعم. ده. نعم. جميع الشمسيات شرطية. لا أقول عين وما زاعد. متأكدين. جميعها. ويصح أن أربعها جميعا نعم. وقول إن الله على كل إن الله على كل شيء قدير جملة معكوّدة بإن إن الله وقول على كل شيء قدم على عامله وهو قدير لإفادة العموم هنا يعني أن القدرة على كل شيء على كل شيء ما يعجزه شيء عنه تعالى وقول القدير القدير ما معنى هو الفاعل بدون عدل الفاعل بدون عدل لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا تسأل وما كان الله ليعجزه لماذا لأنه عليما حبيب والعز إما من جهل الفاعل أو من عدم قدر طيب إذن إن الله على كل شيء قدير ما مع القدير هو الفاعل بدون عجل الفاعل بدون عجل فالقدرة إذن صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجل هذا القدرة الفرق بينها وبين القوة الفرق بينها وبين القوة أو هي بمعارفه؟ غير القدرة هي ان يتمكن من الفعل بدون عجز والقوة ان يتمكن من الفعل بدون ضعف بدون ضعف مثال ذلك يتضح يتضح المقام رجل نحمك الله رجل قلنا له احمل هذا الحجر احمل هذا الحجر فأراد أن يحمل حجر ما الذي انتفى عنه الآن القدرة, القدرة. زين. الرجل الثاني يقول نحمله فحمل لكن بضعف يا الله حمله انتفع عنه القوة الثالث حمله كأنه ريشي ها هذا قوة مع القدرة نعم فإذا كل قوي فهو قادر فالقدرة أخص القدرة أخص قوة أخص القوة أخص لأن كل قوي فهو قادر لكنها تفترق عنها بأن القدرة تختص بذي الشعور والقوة لا تختص به فإنه يقال للحديد قوي ولا يقال له قادر لا يقال له قادر كذلك؟ إذن فالقوة أكمل من القدرة في من يتصف بالقدرة في من يتصف بالقدرة لكن القوة تختص القدرة تختص, تختص القدرة تختص بالشعور والراجع والقوة ها لا تختص بدليل أنك تقول الحديد قوي ولا تقول الحديد قادم وارح. هل الله يوسف بالخدرة فقط او بالخدرة والقوة بالخدرة والقوة وفي عدة دايات من القرآن الكريم وصف الله نفسه بالقوة فهو على وتعالى قوي قدير اما الادمي فانه عاجز ضعيف الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا فأصل الإنسان الضعف ومنتهى الضعف وكذلك العجل كما قال الله تعالى لا يقتلون على شيء مما كسب قال والله على كل شيء قدير تقدم أننا نبهنا على كلمة يقولها بعض الناس يقول إن الله على ما يشاء قدير، وقلنا إن هذا لا يمر. أولاً لأنه خلاف إطلاق النص، النص مطلوب. وثانياً لأنه قد يفهم منه تخصيص القدرة بما يشاء الله دون ما لم يشاء. والله قادر على ما يشاء وعلى ما لا يشاء قادر على هذا وهذا وثالثا أنه يفهم مذهب المعتدر القدرية الذين قالوا إن الله عز وجل ليس لا يشاء أفعال عدد فهو غير قادر عليها لا يشاء أفعال عدد فهو غير قادر عليها ولهذا ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله النفس والله على كل شيء قدير أما إذا جاءت القدرة مضافة إلى فعل معين فلا بأس أن تغير بالمشيئة لا بأس أن تقيّد بالمشيئة كما في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فإن إذا شاء أعدح الجم مني على القدرة نعم هو قدير بدون شاء أم لم يشاء نعم قدير على الشيء شاءه أم لم يشاءه لكن جمعهم ما يقع إلا بالمشيئة ومنه الحديث يقصت الرجل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى فقال إني على ما أشاء قادر إني على ما أشاء قادر لأنه يتكلم عن فعل معين ولهذا قال قادر ولم يقل قدير أكافث من فاعل الدال على وقوع الفعل دون الصفة المشبهة الدال على الاتصاف بها نعم ثم قال تعالى ومن حيث خرج فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. الله أكبر. ما عظم هذا هذا الحدث. ولهذا أكده الله عدة مرات. ومن حيث خرجت من حيث قريب من حرف جر وحيث مضمونة. شون هذا؟ العادة من حرف الجر تجر قال الله تعالى وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِنَا ثِلَةِ اللَّكِ من الليل كيف هنا؟ قال من حيث ها؟ لأنها مبنية على الضم مبنية على الضم والمبني بنا محكم ما يتغير قول قال ابن مالك في الالفية حيث وإن وإن ينوّن يوّن لا لا لا النص على بناء حيث لا لا كأين أمس حيث والساكن كم ه كم كم كأين حيث كأين حيث والسافر مبني على الضم إذا من حرف حيث اسم مجهور بمن أو اسم مبني على الضم في محل جر اسم مبني على, على الضم في محل جر طيب ومن حيث خرجت الخطاب هنا إما أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون لكل من يتأتى خطابه من حيث خرجت أيها الإنسان فولي وجهك يعني قبله اجعله مستقبلا وجهك شطر المسجد الحرام متى؟ عند الصلاة طبعا عند الصلاة هل معنى خرج لازم نستطيع الوجه لما القبلة؟ لا ما هو هذا ما فولي وجهك من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي عند الصلاة وقول الشطر المسجد ما معنى شطر المسجد؟ جيهة. أي جهة جهة المسجد والمسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة المسجد الذي فيه الكعبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة المساجد المسجد الحرام بل لقوله تعالى هم الذين كفروا يوكم عن المسجد الحرام مرهب يا ابن محل وقوله فولي واجهك شطر المسجد الحرام المراد كيف جهة الشاطر معنا جهنا المسجد الحرام ويصف بالحرام لاحترامه وتعظيمه ولذلك كان هذا المسجد محترما معظما حتى ما حوله صار محترما معظما البلد آمن حتى الأشجار التي لا إحساس لها آمنة في هذا المكان ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يختلى قلاه أو يعذر شوكه أو يقطع شجره كل ذلك لاحترام هذا المكان. <ه XX> أي هذا الخرج هذا خرج يعني أي مكان تخرج منه حتى في, في البحر إذا خرج أي في أي مكان. نعم. <تس كلا> البيت. إلى لأن المسجد حرام في الكعبة والإنسان البعيد ما يمكن يصيب عين الكعبة ما يصيب عين الكعبة وهو فالحقيقة إذا قال قائل هذا الإراد نقول لأن الكعبة في المسجد فمن تولى المسجد تماما فطبعا إن المسجد مركزه هي الكعبة. أينما كنت فإنها تنصب إلى إلى الكعبة. نعم. الإرادة يقول لماذا لم يقل فوّل وجهك الكعبة؟ قال شطر الحرام. يقول لأن لأن الكعبة فيه. تسعة دائرات. إيه نعم. إيه لكن إذا إذا قلنا إن كسرت الدائرة. وقلنا إنك إذا اتجهت إلى قلب المسجد فقلب المسجد هي الكعبة مهم عنها لا فرضا الآن ما هو لا فرضا الواقع الآن المسجد أوسع من الكعبة فهل إذا كان إنسان من الشمال أو من الجنوب؟ إذا اتجه إلى الشمال وقل الكعبة هي سارة فهي أنه اتجه إلى جزء من المسجد إلى جزء منه لكنه لم يستجه الى المسجد. قلب المسجد لان قلب المسجد هو هي الكعبة يبقى من قوله شاطر ايه نعم شاطر هو لان المراد جهة جهة المسجد يبعون يقول نحو المسجد نحو الحرام كتابير الجلالين يقول نحو انه الحرام وقوله وانه للحق من ربك قول غدى من المراد في الوجه جميع البدن، لكنه نص على الوجه لأنه أشرب الأعضاء. وجهك شبر من السحراء، وإنه للحق من ربك. إنه أي توليكن شبر من الخرام للحق، ها؟ وإنه للحق. اللام هنا للتوكين هجمة إلى مؤكدة بمؤكدين إحداهما إن الثاني اللام وقول للحق الحق تقدم لنا أنه بمعنى الشيء الثابت لأنه محقوق أي مثبت ومنه إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب كلامك ربك لا يهمني حقت بمعنى ثبتت ووجد فقوله الحق إن كان في مقام الأحكام به العدل وإن كان في مقام الأخبار به الصدق كما قالت عال وتم كلمة ربك طدقا وعدلا لا مبدل ذلك لماذا فيه وقول من ربك تقدم الكلام عليه عليها هذا بردبية خاصة وما الله بغافل عما تعملون وفي قراءة عما يعملون ما هل هي حجازية ولا لا ما في تلية حجازية؟ لأن تخرت الباء في الخبر، الباء في الخبر تمنع أن تكون معلومة هل هي حجازية أو تسميمية؟ ولكننا نقول القرآن الكريم نزل بلغة العرب بلغة قريش والدليل على ذلك أنها إذا جاءت في مكان آخر نصبت الخبر كما في قوله تعالى ما هذا بشرا لو كانت تميمية لقال ما هذا بشرا فعلم من ذلك أنما القرآن إذا تمت شروطها فإنها تعمل عمل ليس إجازية كيف نعرف بغافل نعرفه فنقول الباء حرف جر زائد للتوكيد وقلت لكم فيما سبق أن الأولى أن نقول حرف الباء للتوكيد فقط ما نقول زائد لأن لا يفهم السامع أن في القرآن ما ليس له معنى فنقول الباء للتوكيد وغافل خضرنا منصوب بفتح مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرب الجر ولا حاجة نقول الزهر وقوله بغافل ما معنى الغفلة الغفلة الظهور عن الشيء وعدم الصراط له هو والله سبحانه وتعالى نقل الغفلة عن نفسه يثبت بذلك كمال علمه ومراقبته فالصفة إذن من الصفات السلبية التي يراد بها نفيها مع إثاث كمال ضدها أي كمال علمه وكمال مراقبته لا يقول عما يعمل الناس وقوله عما تعملون بالتاء خطاب للمسلمين وعما يعملون قليا خطاب لمن؟ لهؤلاء الذين اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى ليس بغافل عنهم بل سوف يجاذيهم بما يحفوا حقوه بذلك يا الشيخ ما تعملون وما يعملون فيها خلافية لا لا نبدأ لا نبدأ نحيانا ما يعملون فلا تكونن من المنفرين بالاستفاده من هذه الالهات الكريمه اولا ان ما جاء من عند الله فهو حق بقوله الحق من ربه ومنها ان ما خالف ما جاء عن الله فهو باطل بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم بذكره بالربوبية الخاصة لقوله من ربك وقد سبق لنا غير مرة أن ربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة وأنهم اجتمعا في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وعروم ومن فوائد الآية أن الشك ينافي الإيمان بقوله فلا تكونن من المنترين ومن فوائدها أنه قد ينهى عن الشيء مع استحالة وقوعه بقوله فلا تكونن من المنترين فإن النبي عليه الصلاة والسلام لن يكون من ذلك من هؤلاء الصنف ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالرسول صلى الله عليه وسلم للتثبيت، لأن قوله له الحق من ربك يقتضي ثباته عليه، وقوله فلا تكونن من مترين يقتضي استمراره على هذا الثبات. ولا شك أن في هذا من تأييد الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيته. ما هو واضح. ثم قال تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير من فوائد هذه الآية أن الأمم قد تختلف مناهجها وإن اتفقت على أصل واحد وهو الإسلام لكن تختلف المناهج بقوله تعالى ولكل جعلنا لكلنا جعلنا منكم شرعة ومنهاج ومن فوائدها أن الإنسان يجب عليه اتباع الحق ولا ينظر إلى غيره لا يقول الله الناس على كذا فكيف أشد عنه؟ بل يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان. لأن فوره لكل وجهة يشتمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية يعني ما وجه الله العباد إليه شرعا وما وجههم إليه قدرا الوجهة القدرية معروفة من الناس من يهديه الله سبحانه وتعالى فيقوم تجاهه إلى الحق ومن الناس من يخذل فيظل ويكون اتجاهه إلى الباطل فلا يغرنك اتجاه غيرك إلى الباطل إذا كنت على الحق لكل وجهة ومليها نعم ويشمل ما قلت قبل قليل يشمل الوجهة الشرعية وهي اختلاف الشرائع بينها فلا تظن أن اختلاف الشريعة الإسلامية عن غيرها معناه أنها ليست حقاً فإنها حق من الله ومن فوائد الآية وجوه المسابقة إلى الخير بقوله تستبقوا الخيرات ومنها أن الأمر يقتضي الفورية لأن الاستباق إلى الخير لا يكون إلا بالمبادرة إلى فعله فهذه الآية مما يستدل به على أن الأمر للفورية ومنها البلاغة التامة في قوله فاستبقوا الخيرات دون استبقوا إلى الخيرات وإن كان بعض الناس يقولون إنها نزع منها حرف جر فليس بصحيح الآية ما فيها نزل لأن نستبق الخيرات يشمل الاستباق إليها والاستباق فيها مهما نهذا وصل في الخير فتقف حتى بنفس الخير بنفس ذلك الخير كن مسابقا وهذا يشبهه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم لم يقل اهدنا إلى الصراط لأن المطلوب أن يصل الإنسان إلى ويستمر فيه ولهدق عليه بين الصراط المستقيم هذه مثله، وإن كان بعض المفسرين نحى إلى أنها منصوبة في نزل والتقدير استبقوا إلى الخيرات لكنها الصواب النحلس كذلك من فوائد الآية إحاطة الله تعالى بالخلق أينما كان بقوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ومنها الإشارة إلى البعض لأن الاهتيان بالجمع متى يكون يوم القيامة بقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود ومن فوائد الآية إثبات قدرة الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير وأنها شاملة لكل شيء وقد قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ثم قال ومن حيث خرجت أينه؟ قد استفاد على قراءة موليها وهو مولاها لها في قراءة وهو مول لها قد يحتجون به لكن لا ما نبحث هذا على قراءة هو موليها واضح أن أن الفاعل والله لا, لا هو, هو الإنسان, الإنسان. المتجه وعلى قراءة هو مولاها لها معناه أن الله هو الذي ولغ إياه وليس فيه دليل على مذهب الجبرية يعني ليس فيه دليل لهم وأنه حق لأن المراد مولاها الوجهة الشرعية المراد بها الوجهة الشرعية أما على موليها فتشمل الوجهة الشرعية والوجهة القدرية أما مولاها فإنها إنما يراد بها الوجهة الشرعية يعني مولنا إياها موجه إليها وقد تكون أيضا للوجهة القدرية ولا ننام ويكون الله سبحانه وتعالى واللي هي حينما زع إذا زع عن حق أزاغ الله قلوبا نعم لكن تستجيب الخيرات نعم تستجيب الخيرات إيه نعم إيه نعم حتى ما في هذا الدرس ما في هذا الدرس أصلا قال ومن حيث خرجت فولني وجهك شاطر المسجد الحرام خرأني هذا بالسفاد من هذه الآية وجوب التوجه إلى المسجد الحرام أينما كان الإنسان لقوله ومن حيث خرجت ومن فوائدها أيضا أن الأمر الهام يكرر للتثبيت لتثبيته والتثبيته عليه ودفع المعارضة فيه الأمور الهامة وهذا أمر هام كون المسلمين ينقلون من وجه إلى وجه بالقبلة القبلة أمر هام له شأنه العظيم ولهذا ارتد من ارتد من الناس صلى الله عليه وسلم فيكرر لأمور ثلاثة وهي تثبيته والتثبيت عليه ودفع المعارضة دفع المعارضة حتى لا أحد يعارض لأنه إذا كلما كرر فمعنى أن الأمر ثابت محكم يجب, يجب الثبوت عليه. فوالله وجهة نظر الحرام ومن فوائد الآية إثاث حرمة المسجد الحرام. تقوله المسجد الحرام. وقو ومن فوائدها أن التوجه إلى القبلة هو الحق. أنه ليس صادع عن هو لقوله وإنه للحق من ربك فأثبت فيه الحقية مؤكدا بإن ولا ومن فوائد الآية عناية الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام ربوبية خاصة من ربك ومن فوائدها. كمال علم الله سبحانه وتعالى ورق ومراقبته لخلقي نأخذ من قوله وما الله بغافل عما تعملون أو عما يعملون ترى